ل و س و ع ه ا ل ن ا ل س ي ل ل ا ل و م الاسلاميه お、oh. you you